بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عهدا وإن oh, بكرك <تصفيق> بظلاء 10. ثُمَّ وكان وَكَانَتْ قِيلًا 117. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا 118. وابقوا في الكتاب مريم 111. أولئا مكانا شوقيا 112. من ولم أكو بغي قال 118. وحملته فانتبذت به مكانا قصيا 119. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني 117. وغزي إليك بجرع النخلة 112. فكلي واشربي وقري عينا 113. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت 112. فقولي إني نذرت للرحمن صوتا 121. قومها تحمله 122. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختها 121. والزكاة ما دمت حيا 122. فبرا بوالدتي ولم ta <laughs> Well, I... Uh multimwr wrote OK إلا من The Alini 119. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيم 122. السماوات والأوض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته 123. هل تعلم له سمين 117. ونذر الظالمين في ذا جسيا 118. 119. وكم أهلكنا قبلهم من قولهم أحسن أفافا Se al ba 117. أم اتخذ عند الرحمن عهدا 118. كلا 119. سنكتب ما يقول ونمد له من 119. ونرثه ما يقول ويأتينا فودا Thank <laughs> you. 117. وما نعد لهم عدا 118. يوم نحسر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق وَاَتَّخَذَ إِلَّا مَنِ تَخَذَ عَنِ الذُّلِّ ضَمَنًا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ مَن تанкау دوسماوات يتفقدن منه عتش قل ارض وتخف قيامت فوضى ان الذين امنوا ومسلم صالحات سيجعلون يُرْهِبُ بِالْمُتَّقِينَ وَتُذِيرُ بِقَوْمٍ نُذَا وَكَمْ أَغْلَقْنَا قُذْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ 111. أحد أو تسمع لهم